موقع روائع التلاوات يقدم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك ايات الكتاب المبين ان انزلناه قرانا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 قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أَبَتِ إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني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 ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما كما أتمها على بويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ اِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِيْنَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَهُ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُسْبَ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 لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلقطه بعض السيارا يلقطه بعض السيارات إن كنتم فاعلين قالوا يا أرسله معنا غدٍ يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف وأخاف أن يأكله الذئب تم عنه غافلون <تصفيق> قالوا لن اكله الذئب ونحن عصبة اننا اذا الخاسرون فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوا في غيابه الجنب واوحينا الي نَبَّأَ بِأَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يوسف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 سولت لكم أنفسكم أمر فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا والدهم فأدلادلوا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 وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وكذلك مكننا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولما بلغ أشدّه أتى. وكذلك نجزى المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال ما عاد الله إنه ربي أحسن مثوى ولقد هممت به وهم بها لولا الله ابرهنا ربي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء استبق الباب وقدت قميصه من دبر و يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن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 فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال انه من كيدك انكيد كن عظيم يوسف اعرض عن هذا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 مبین فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن واعتدت لهن مدكأ وآتت وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما ما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقطعنا أيديهن وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا وَلَقَدْ رَأَوْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمْ وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا أَأَمْرُهُ لَيُسْجَنَ وَلَا يَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ قَالَ رَبِّ اسْجِنُ أَحَبُّ إلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَ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 ما بدأ لهم من بعد ما رأوا الآيات لا يسجننه لا يسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيا قال أحدهما إني أراني أعصر خمر قال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين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 الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن يا أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتمها سميتم وَمَا أَمْرُهُمْ إِلَّا لِلَّهِ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 وسبع سنبلات خضر واخر يابسات يا ايها الملأ افتوني في رؤيا يا ان كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أحلام وما نحن الأحلام بعالمين، وقال الذين جاء منهما ودك بعد عدا أمّة أنا أنبئكم بتأويله أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا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 أَلَتَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إلا, إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلٌ يا كلما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام عام فيه يغاث الناس و يعصرون وقال الملك اتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن ربی بکیدهن علیم قَالَ مَا خَطُبُكُنَّ اِذْ رَاوَتُنَّ يُوسُفَ عَن نَفْسِهِ قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قَالَتِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ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 سَلَ أَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَالَ الْمَلِكُ ادْعُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنِّي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 ولا وَلَا ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم, فعرفهم وهم له وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ أَتُونِي بِأَخِلَّكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَطْرَبُونَ هل سنراود عنه أباه وإن لفاعلون؟ وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها، لعلهم يعرفونها إذا طلبوا. لما رجعون هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم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 تؤن موثقا حتى تؤتون موثقا من الله لا به الا الا ان يحاط بكم فلما اتوهم موثقهم قالوا قال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا, وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني للمتوكلون وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ نَالَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إلَّا حَاجَةً إلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ عَقُوبَ قَبَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو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 جهازهم جعل السقاية في رحل أخيه جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم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 فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنان يوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء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 نراك من المحسنين قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهِ إِنَّا إِذَا لَظَالِمُونَ فَلَمَّ اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ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 بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عن وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تَالَ الله تَفْتَأ وَتَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني يذهبوا فتحسسو يوسف وأخيه ولا يئسوا من الروح الله إنه لا يئسوا من روح الله إلا القوم الكافرون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 الله يجزي المتصدقین قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ قَالُوا أَإِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفٌ قَالَ أَنَا يوسف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 ریح يوسف لولا أن تفندون قلو تا الله انك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم انت أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبا نستغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور صحيفا فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبوه آوى إليه أبوه وقال دخلو مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخر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 من بعد أن نزع الشيطان بيني وبين إخوتي، إن ربي لطيف اللي ما يشاء، إنه والعليم، إنه والعليم إنه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 لا ذكر للعالمين وكأي من آيات في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إليه فَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ رَاشِيَةٌ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي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 قبلهم ولدار الآخرة خير للذين التقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا ج جاء أصونا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأول الألباب ما كان حديثي يفترى ولك تصديق الذي بين يدي ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقومي